بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحن الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت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 سائحة ثيبة وأبكرة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهل كُنَّ رَوَّقُوهَا النَّاسُ والحجارة عليها ملاكٌ غير ظُنُّ لا يعصون الله ما أمرهم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 مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين